في أجمعين تكلمنا في الدرس الماضي على أ و ق ا ت ا ل ص ل ا ة وبعض المندوبات فيها والان نريد أ ن نتكلم على من تجب عليه ا ل ص ل ا ة ومتى يجب قضاؤها وعلى السنن التي تتقدمها ك ا ل أ ذ ا ن و ا ل إ ق ا م ة قال الامام النووي رحمه الله إ ن م ا تجب ا ل ص ل ا ة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر أ م ا الكافر فلا تجب عليه اتفاق العلماء لا تجب عليه وجوب م ط ا ل ب ة في ا ل ح ي ا ة الدنيا يعني لا يجوز للقاضي أ ن يطالب الكافر ب إ ي ق ا ع ا ل ص ل ا ة وهذا شيء لا خلاف فيه بين العلماء الكافر ليس مكلفا بالفروع ا ل ف ق ي ة في ا ل ح ي ا ة الدنيا على معنى أنه يجب عليه أ د ا ؤ ه ا فقد اتفق العلماء على أ ن ه ليس مكلفا بهذا المعنى و أ م ا ا ل م ط ا ل ب ة بها يوم ا ل ق ي ا م ة فقد اختلف العلماء فيه هل الكافر مكلف بفروع ا ل ش ر ي ع ة على معنى أ ن ه يعاقب على تركها يوم ا ل ق ي ا م ة أ م ليس بمكلف وهو ما يعنن له علماء أ ص و ل الفقه في ا ل ق ا ع د ة ا ل م ع ر و ف ة تكليف الكافر بفروع ا ل ش ر ي ع ة فليس مرادهم أ ن الكافر يطالب بها في ا ل ح ي ا ة الدنيا ل أ ن ه ا لا تصح منه شرط الشرع ص ة ا ل ي أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن مسلما وهذا ليس مسلما فلا تصح منه ا ل ص ل ا ة فلا يتصور أ ن يطالب بها ولكن هل يعاقب عليها يوم القيامه ة أم لا ذ ه ه مسألة وقع ف ي ام نزاع عند ع ل ا ا ء لا ص و جمهور ا ل أ ص و ل ي ي ن على أ ن الكافر مكلف بفروع ا ل ش ر ي ع ة على معنى أ ن الله تعالى سوف يعاقبه عليها يوم القيامه عقابا زائدا على العقاب الذي يناله على الكفر ف ا سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن ن ط ع م المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فهم عوقبوا على أ ر ب ع ة أمور ا ل أ م ر ا ل أ و ل تكذيب يوم الدين و ا ل أ م و ر الاخرى ث ل ث ة أ أ م و ر ف ر ع ي ة لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين فهذا دليل العلماء على أ ن الكافر مكلف بفروع ا ل ش ر ي ع ة على معنى أ ن ه عاقب ع ل ي ه يوم القيامه لا على معنى أ ن ه يطالب بها في ا ل ح ي ا ة الدنيا أ ن ا تكلمت في هذا الموضوع مرات ك ث ي ر ة متعدده ة ل انما ا ن تجب ا ل ص ل ا ة على كل مسلم بالغ عاقل أ م ا الصبي فلا تجب عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ إ ن ه ا تجب ا ل ص ل ا ة على كل مسلم بالغ عاقل المجنون لا تكليف عليه أ ي ض ا وعن المجنون حتى يفيق طاهر فلا تجب ا ل ص ل ا ة على ا ل ح ا ئ ض ل أ ن ه ا ليست ب ط ا ه ر ة ولا سبيل لها إ ل ى التطهير الجنب و ليس بطاهر ولكن ا ل ص ل ا ة و ا ج ب ة عليه ل أ ن ه قادر على أ ن يطهر نفسه كالرجل الذي لا وضوء عنده و ا ل م ر ا ب ي الطاهر والطاهر عن المانع الشرعي الذي يمنع من ص ح ة ا ل ص ل ا ة كالحيض والنفاس و ا ل و ل ا د ة إ ن م ا تجب ا ل ص ل ا ة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر ف إ ذ ا كان ر ج ل مسلما بالغا عاقلا طاهرا خاليا من الموانع ا ل ش ر ع ي ة فقد وجبت عليه ا ل ط ل ب في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة ف يطالب الدنيا ي بها و إ ذ ا امتنع منها يقام عليه الحد وفي ا ل آ خ ر ة يعاقب على تركها إ ن تركها جحودا فهو كافر و إ ن تركها ك ث ل ا فهو عند أ ح م د بن حنبل رضي الله عنه كافر وعند ا ل أ ئ م ة ا ل ث ل ا ث ة عاص ويقام عليه الحد وبما أ ن ه مطالب ب أ د ا ئ ه ا فهو مطالب بقضائها وقد تكلمنا عن القضاء يوم ان وكيف أ ن ه يقدم على ا ل ح ا ض ر ة في الدرس الماضي هذا ب ا ل ن س ب ة للمسلم و أ م ا الكافر إ ذ ا أ س ل م ف إ ن ه لا يطالب بقضاء العبادات لا بقضاء ا ل ص ل ا ة ولا بقضاء الصيام ولا بقضاء العبادات أ خ ر ى قال الله تعالى قل للذين كفروا إ ن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلم و ا ل إ س ل ا م يجب ما قبله وهذا شيء مجمع عليه ولكن هل يثاب على ما فعله من ق ر ب لا يعاقب على المعاصي المعاصي لا يعاقب عليها يثاب ما القرب لكن هل يثاب على ما فعله من قال ا ل إ م ا م النووي في ا ل م م ج و ع و إ ذ ا أ س ل م اسيب على ما فعله من القرب التي لا تحتاج إ ل ى ن ي ة ما كان يحتاج إ ل ى ن ي ة ما ي ص ح ق ا ل ن ي ة إ ل ا ا ل إ س ل ا م و أ م ا إ ذ ا كان ا ل أ م ر لا يحتاج إ ل ى ن ي ة كمن تصدق على فقير أ و بنى مستشفى للمرضى وبناء على ذلك يسيبه الله تعالى عليها يثاب ولكن ثواب ه ب أ ن يعجل الله له ا ل أ ج ر في ا ل ح ي ا ة الدنيا من كان يريد ا ل ح ي ا ة الدنيا وزينتها ننفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبغزون ف إ ذ ا أ س ل م هذا الرجل ف إ ن الله تعالى يثيبه عليها اذا كانت لا تحتاج إ ل ى النيه وما كان يطالب المسلم ما ا ي ط ل بقضائه المسلم ب لا يطالب الكافر بقضائه هذا ب ا ل ن س ب ة لحقوق الله تعالى و أ م ا ب ا ل ن س ب ة لحقوق العباد ف إ ذ ا كان قد استدان من كافر أ و استدان من مسلم دين ا فلا بد يجب عليه أ د ا ء الدين حقوق العباد لا بد من أ د ا ئ ه ا هذه ما يجب ا ل إ س ل ا م إ ل ا إ ذ ا كان قد ارتكب معاصي في الزمن الماضي وكانت ل سبيل ا هناك عنده أموذ قد ا غ ت ص ب ا أو أ م و ا ل قد أ خ ذ ه ا و لا سبيل إ ل ى ردها في هذه ا ل ح ا ل ة ايضا ا ل إ س ل ا م يجبها فعلها ف ا ل ج ا ه د ي ة وتابع ن ا ا ل آ ن م ن ا بعض ا ل أ م و ر مع كونه أ س ل م يجب عليه فعلها كما لو كانت ع ل ي ه جنابه واسلم غسل الكافر إ ذ ا أ س ل م مندوب ليس بواجب ولكنه إ ذ ا كانت عليه جنابه في الجاهدية واسلم ف إ ن ه يجب عليه أ ن يغتسل و س ي أ ت ي هذا أو ن ض ى هذا الموضوع عند الكلام على الغسل والجنابه قلت على الكافر أضاء هذا الكلام ن س ب ة ل كله بالنسبه للكافر الاصلي و أ م ا المرتد هذا قد أسلم. وما دام قد أسلم قد بالواجبات الشرعية. فاذا ما ارتد ا ثم عاد إ ل ى ا ل إ س ل ا م اذا ارتد وابتعد عنا ما عاد لنا عليه. وما رجع إلى الإسلام ما سلطان عليه ان ر ت د الى كان لنا سلطان عليه قمنا عليه العزم ليس لنا سلطان عليه ما نطالبه بفعل ا ل ع ب ا د ة أ ث ن ا ء ا ل ر د ة كما لو ارتد إ ن س ا ن اليوم ما نقول له ظل يا معاذ قلنا شرط الشرع أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن مسلما ارتد هذا الرجل ثم أ س ل م عاد إ ل ى ا ل إ س ل ا م فهل ا ل إ س ل ا م يجب المعاصي التي فعلها ا ل إ ن س ا ن في عائلتي قال العلماء لا هذا ب ا ل ن س ب ة للكافر ا ل أ ص ل ي الكافر أ ص ل ي ا ل إ س ل ا م يجب ما قبله و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل إ ن س ا ن المسلم اذا ارتد ف إ ن ه يجب عليه أ ن يقضي العبادات التي فاتته أ ث ن ا ء ا ل ر د ة تقليغا عليه ولا قضاء على الكافر إ ل ا المرتد ولا الصبي الصبي عنه لأنه تولب رفع القلم له مطالب ولا يعني ا ل ص ب ي ب ما يكلف ب ا ل ع ب ا د ة ولكن يجب على أ ب و ي ه أ ن يروضاه على ا ل ع ب ا د ة فيؤمر بها لسبع سنوات يؤمر, يطالب بالصلاة لسبع سنوات ما يضرب يؤمر بها امرا يعلمه أ ب و ه على أ د ا ء ا ل ع ب ا د ة ف إ ذ ا بلغ عشر سنوات يضرب عليها يؤمر لسبع ويضرب عليها لعشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا الصبي ب ا ل ص ل ا ة إ ذ اذا بلغ سبع سنين و إ بلغ عشر سنين ف ض ر ب و ه عليها رواه الترمذي وصححه كما رواه غيره والضرب يكون في أ ث ن ا ء العشر وليس بعد تمامها إ ن م ا تجب ا ل ص ل ا ة على كل مسلم ب ا د غ عاقل طاهر ولا قضاء على الكافر إ ل ا المرتد ولا الصبي ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر وهذا أ م ر يستهين به معظم الناس في هذا العصر لا يؤمر الصبي ب ا ل ص ل ا ة لسبع سنين ولا يضرب عليها لعشر المفروض بالأب فذا بلغ ابنه السنوات السبع أن معه إلى المسجد هذا الولد مميز وعاقل بلغ إلى معه مميز ومدرك يستحبه أن أ ن ي أ م ر ه ب ا ل ص ل ا ة و أ ن يصطحبه معه إ ل ى المسجد و إ ل ى أ م ا ك ن الخير والبر و ا ل ط ا ع ة حتى يعتادها ف إ ذ ا صار عمره عشر سنوات اقترب من البلوغ يجب عليه أ ن يضربه حتى يتعلم على ا ل ص ل ا ة ولكن مع ا ل أ س ف اليوم معظم الناس لو أ ن ابنه أ خ ل بواجباته ا ل م د ر س ي ة يضربه عليها ويؤنبه لو انه اخل بامور دنياه يجربه عليها ويؤنبه ولكن ه اذا اخل بامور دينه كانه لم يعمل شيئا لا الاب يتاثر ولا الام تتاثر وكان شيئا لم يحدث فطن بكل مصيبه في ماله واذا اصيب بدينه لم يشعر وهذه الافه ليست افه العوام والجهله و إ ن م ا هي ا ف ة كثير من المتدينين الذين يتكلمون ب ا ل د ع و ة ويتظاهرون ب ا ل إ س ل ا م م س أ ل ة الضرب صارت م س أ ل ة م ر ف و ع ة من قواميس البشر اليوم والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام جعلها مصدر من مصادر التاديب نحن ما نقول ا ل أ ب أ ض ر ب و ل د ب ضربا مبرحا بحيث يفضي به إ ل ى الهلك ا لا الضرب الذي يراد منه التاديب يؤلم ولا ي ف ض ي ولا الصبي ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر ولا ذي حيض يعني ما تجب الصلاة على ما الصلاة الحائض تجب ولا ذي حيض او جنون او اغماء الحائض ما تطالب ب ا ل ص ل ا ة ولا قضاء عليها وكذلك المغمى عليه ما يطالب ب ا ل ص ل ا ة ولا يجب عليه ان يقضيها شريطة أن يكون ان الاغماء قد استغرق وقت ا ل ف ر ي ض ة أ م ا لا اغمي عليه بعد أ ن دخل وقت من ا ل ص ل ا ة م ق د ا ر يتفع ل أ د ا ء ا ل ع ب ا د ة وما أ د ا ه هذا يجب عليه أ ن يقضيها ل أ ن ه الذي تهاون في أ د ا ء ا ل ع ب ا د ة ي ج ب عليه ق ض ا ء ه ا قضاء قد إغماء الجنون الأخير على ذي حيض أو جنون أو إغماء. في قد يكون أو أو أو جنون زوال العقل بعباره اعم قد يكون بشيء ليس ل ل إ ن س ا ن دخل فيه وقد يكون بفعل ا ل إ ن س ا ن كمن شرب المسكر ف إ ن ه يزول عقله ليس زوال الجنون و ن م ا ا ل ت غ ط ي ة ما يميز فهل هذا داخل في ا ل ق ا ع د ة من زال عقله لا يجب عليه القضاء قال لا هذا متعدي ب س ك ر ه إ ذ ا أ و ج ر إ ي ج ا ر ا يصير حكم حكم الذي زال عقله بدون تعدي منه و أ م ا إ ذ ا سكر بفعله كان متعديا ف إ ن ه يجب عليه القضاء بخلاف السكر ف إ ن ه يجب عليه ايستكرام أ ن يقضي ا ل ص ل ا ة إ ذ ا فاتته ولو زالت هذه ا ل أ س ب ا ب طهرت ا ل م ر أ ة من الحيض وافاق ل ن المجنون من جنونه هل يجب عليه القضاء يجب عليه ف ي ر ا ل ع ب ا د ة أ م لا يجب ومتى نقول له إ ن ه قد وجبت عليك ا ل ع ب ا د ة نحن قلنا إ ذ ا اغمي عليه بعد أ ن مضى من الوقت زمن يتسع ل أ د ا ء ا ل ع ب ا د ة فقد وجب عليه القضاء نفترض أ ن ا ل إ ن س ا ن اغمي عليه قبل الظهر دخل وقت الظهر وهو م غ م ى عليه خرج وقت الظهر دخل وقت العصر وصحى في وقت العصر ما هي الصلوات التي يجب عليه أ ن يقضيها قال يجب عليه أ ن يقضي ص ل ا ة الظهر وصلاه العصر لان وقت الظهر و العصر وقت واحد في ح ا ل ة ا ل ض ر و ر ة و في ح ا ل ة العذر في ح ا ل ة العذر ك ا ل ت ف ر جعل الله وقتهما واحدا فيجوز له ان يصلي الظهر في وقت العصر والعصر في وقت ولذلك باب و ل كان وقتهما واحدا فاذا صح الانسان في وقت العصر فقد وجب عليه أ ن يقضي ص ل ا ة الظهر و أ ن يصلي العصر لكن الى متى يستمر هذا إلى متى, متى نقول ل إ ن س ا ن يجب عليك أ ن تقضي الظهر والعصر اذا أ د ر ك من وقت العصر زمنا ي س ت ط ي ع لتكبيره ا ل ح ر ا م لو صحى قبل المغرب ب د ق ي ق ة و ا ح د ة وجب عليه أ ن يقضي الظهر وأن يؤدي العصر العصر وياتي أ ن ؤ د ي ل ل ع ص ر مدام ا في و ق ل ن الكلام م ما يتزع فمعنى ل ا الكلام ويأتي الذي ذكرناه في الدرس السابق فيما إ ذ ا ترك ا ل ص ل ا ة بعذر أ و تركها بغير عذر وهنا ف ا ت ت بعذر شرعي قد فوض عليه ولو زالت هذه ا ل أ س ب ا ب وبقي من الوقت تكبيره وجبت ا ل ص ل ا ة وجبت الصلاة وفي قول يقول ع ن ي ضعيف وفي قول يشترط ر ك ع ة و ن د ر ا ك الركع ة لكن هذا القول ضعيف كل كذلك كل مكان يقول في د م ا م النوو في ا ل منهاج وفي قول يعني ضعيف وقد أ ش ا ر إ ل ى هذا في م ق د م ة ا ل منهاج و ح ي ث أ ق و ل قيل أ و في قول فصحيح ا ل أ و ا ل أ ص ح خلافه و ا ل أ ظ ه ر مجرد ما يقول ا ل إ م ا م النووي و ا ل أ ظ ه ر ل ا ت م ن ه أ ن هناك قول آ خ ر ما دام قال و ا ل أ ظ ه ر يعني أ ن في ا ل م س أ ل ة قولا آ خ ر و إ ذ ا قال ا ل إ م ا م النووي ا ل أ ظ ه ر يشير بذلك إ ل ى أ ن الخلاف في هذه ا ل م س أ ل ة هو ل ل إ م ا م الشافعي رضي الله تعالى عنه إ ذ ا قال في ا ل أ ظ ه ر يعني أ ن الخلاف في ا ل م س أ ل ة ليس بين أ ص ح ا ب الشافعي و إ ن م ا هو في أ ق و ا ل الشافعي ا ا ل ش في ع في ا ل م س أ ل ة قولان أ ح د ه م ا بهذه ا ل ص ف ة و ا ل آ خ ر بهذه ا ل ص ف ة إ ل ا أ ن أ ظ ه ر هذين القولين هو الذي يشير إ ل ي ه ف إ ذ ا سمعنا ا ل إ م ا م النووي يقول ا ل أ ظ ه ر معنى ذلك أ ن هناك قول آ خ ر ل ل إ م ا م الشافعي رضي الله تعالى عنه ضعيف مقابل ا ل أ ظ ه ر وكذلك إ ذ ا قال المشهور إ ذ ا قال المشهور كذا ن ف ه م من هذه ا ل ع ب ا ر ة أ ن الخلاء ا ن ب و ا ك ق و س غير مشهور والخلاف أ ي ض ا في أ ق و ا ل ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى طيب م ا هو الفرق بين ا ل أ ظ ه ر وبين المشهور م دام الخلاف في اقوال الشافعي هو الذي قال ا ل م ث ا ل ة تحتمل قولين ت لماذا قلنا الاظهر و م ر ة قلنا المشهور لماذا غاير الامام النووي بين الحالتين حاله من الحالات قال الاظهر وحاله من الحالات قال المشهور وفي كلا ا ل ي ن ا ل ي ل ا م ا ل ش ا ف ع ي ليش ما قال في كلا الحالين ا ل أ ظ ه ر م ث ل ا ق و ا للشافعي ا ا ا ل ش في ع في ا ل م س أ ل ة قولا يكفيه ان يقول ا ل أ ظ ه ر وتنتهي المساله أ ل ليش ة ق مرة قال ا ل أ ظ ر ومرة ق ا ل ا ل م ش ه و ر ا ل إ م ا م ا ل ن و و ي رضي ا ل ل ه ت ع ا ل ى ع ن ه من عظم م ا ل ر ج ع ي في ن المذهب و الذي ا ل م ذ ه ب قال إ ذ ا قوي ا ل خ ل ل ا ا ف في م س أ ل قولي الإمام ل ة بين ا ش ا ف ع ي بحيث أ ص ب ح القول المقابل ل ل أ ظ ه ر قويا قوي ج د احتمالاته ا ك ث ي ر ة ووجه الدلاله ف ي ظاهر ويحتاج د ف ع قليل يكاد يغلب ا ل ر أ ي الاخر قد اذا قوي النزاع في ا ل م س أ ل ة قلت ا ل أ ظ ه ر يشير بذلك إ ل ى أ ن الخلاف ة بين قولي ا ل إ م ا م الشافعي قوي واحد وخمسين ب ا ل م ئ ة واحد ت س ع ة واربعين بالمئه ة خلاف قوي جدا يعني س واذا ي ة ث ن كان ي ة امام الشافع قاد المسألة لغرة و ضعف الخلاف واحد تسعين ب ا ل م ئ ة ولكن في احتمال وارد قال به بعض الفقهاء او احتمال عقلي جائز ان يرد عليه هذا القول اقول المشهور, فإذا قال المشهور علمنا أ ن القولين ل ل إ م ا م الشافعي إ ل ا أ ن الخلاف بينهما ضعيف واحد في أ و ج ا ل ع ظ م ة والثاني في حضيض الضعف ما م ا في ق ب لا بين ل احتمال ي ما في أ ن ياتي يوم من ا ل أ ي ا م يصير القول المقابل للمشهور و ا ل م ك ت ب ه ي ن لا مجال ضعيف جدا هالك ثاقب اما إ ذ ا قال الاظهر المسعره ف ي تناحر بين القولين وبناء على ذلك قد نجد إ ن س ا ن ا غير نووي يرجح خلاف ما رجحه ا ل إ م ا م النووي م ف أ ل ه ا ل ط ه ا ر ة النجاسه التي لا يدركها الطرف إ ذ ا سقطت في الماء وكان أ ق ل من قلتين نحن عندنا الماء القليل يتنجس بمجرد م ل ا ق ا ت ا ل ن ج ا س ة الماء القليل يتنجس بمجرد ملاقاته للنجاسه تغير أ و لم يتغير لمفهوم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث في روايات م ت ع د د ة و أ ل ف ا ظ م ت ب ا ي ن ة كلها تدل على هذا المعنى وبناء على ذلك قال أ ص ح ا ب ن ا مفهوم ه ذ ان الحديث أ الماء إ ذ ا كان أ ق ل من قلتين ف إ ن ه يحمل الخبث وبناء على ذلك اتفقوا على أ ن الماء القليل إ ذ ا وقعت فيه ا ل ن ج ا س ة ف إ ن ه يتنجس سواء تغيرت أ و ص ا ف ه أ و لم تتغير واستثنوا من هذا أ م و ر ا منها الذباب او ما لا نفس له س ا ئ ل إ ذ ا وقع في الماء القليل فقد ذكرنا هذا بمباحث الطارة بمباحث ومنها النجس الذي لا يدركه الطرف الله ما كلف ا ل إ ن س ا ن بما لا يطيقه ف إ ذ ا وقعت د ب ا ب ة على ا ل غ ا ئ ر ثم وقفت على الماء القليل لقطعا في أ ر ج ل ه ا ن ج ا س ة ولكن هذه ا ل ن ج ا س ة لا ترى بالعين ا ل م ج ر د ة فهل تنجس الماء أ م لا تنجسه ا ل إ م ا م ا ب ن ق ا س م الرافع رحمه الله تعالى وهو أ ي ض ا من عظماء مذهبنا إذا أطلق عندنا في المذهب فينصرف إلى الإمام المذهب الشيخان عندنا الرافع والإمام النووي رحمه الله تعالى أطلق فينصلف في رحمه ولولا الرافعي لما كان النووي ولكن النووي ف ع ل ا استفاد من الرافعي إ ل ا أ ن ه أ ت ى باشياء ساقت كثيرا ا ل أ ش ي ا ء التي أ ت ى بها ا م ا م الرافعي ر ح م ه ا ل ل ه تعالى جميعا والمتأخر يستفيد من المتقدم وما ا ل ت أ خ ر د ئ م بقس النووي الرافعي حقه أ ب د ا لماذا ابو القاسم الرافعي قال في هذه ا ل م س أ ل ة ا ل أ ظ ه ر من قولي الشافعي هو أ ن الماء يصير نجسا إ ذ ا وقع فيه نجس لا يدركه طرف القولان ل ل إ م ا م الشافعي رجح الرافعي منهما أن ان ل م ا ء ي ت ج أن الماء يتنجس وقال وفي قول وفي قول ضعيف يعني ما يصير نجسا يعفى عنه إ م ا م النووي رحمه الله تعالى بعد أ ن ذكر ر أ ي الرافع قال قلت ذا القول أ ظ ه ر والله أ ع ل م ما جعلته يا رافعي ضعيفا هو ا ل أ ظ ه ر وما جعلته ا ل أ ظ ه ر هو القوي المساله أ ل ة أ د ل ة ف ي ا متعارضة ا ل أ د ل ة فيها م ت ع ا ر ض ة و ق و ي ة وجهات النظر ق و ي ة احتمالات ق و ي ة و ب ن ا عذر اختلف الترجيع ما بين ا ل إ م ا م ا ل ر ا ف ع وما بين ا ل إ م ا م النووي و أ م ا إ ذ ا كانت ا ل م س أ ل ة الخلاف فيها ضعيف يقول فيها المشهور وهذا من العسير أ ن تجد م س أ ل ة قال فيها الرافعي رجح فيها شيئا والنووي رجح فيها شيئا آ خ ر خلاف ضعيف يكاد يكون متفق ا عليه في المذهب أنه ا ل م س أ ل ه ي ف ت ب بها بكذا ولكن في ق و ل نذكرهم ب م ا ن ه ع ل م ي ة ليس ك أ ه ل ا ل ع ق ر نصوص ي س ل ق أ ق و ا ل ا ل ف ق ا ء و ا ل أ ئ م ة ويجعلون أ ن ف س ه م بعد ذلك اوصيا على هذا الدين قالوا أمانة علمية. هذا الدين لأنه ينسب لأحد كل إنسان وبعد ذلك العلماء الأصحاب إ ذ ن و ا ل أ ظ ه ر إ ش ا ر ة إ ل ى وجود الخلاف في المساله أ ل ة و أ ظ ر و ج و ب الظهر ب إ د ر ا ك ت ك ب ي ر ة آ خ ر العصر ليش؟ لان أ ن ن ق ل إ وقتهما واحد في ح ا ل ة العذر ففي ح ا ل ة ا ل ض ر و ر ة من باب أ و ل ى ووجوب ا ل م غ ر ب يعني وجوب المغرب آ خ ر العشاء إ ذ ا أ د ر ك ت ك ب ي ر ة آ خ ر العشاء لاتحاد الوقت ولو بلغ فيها انسان صلي ويصلي بلغ أ ث ن اثناء ء العبادة بلغ أ العباده ة صلاه ي ص ل صحيحه بوضوء بطهاره كامله واداء الشروط والاركان صائم يتم صيامه و ي ز ئ ه و ي ز ئ ه ما يجب عليه القضاء بلوغ ما يغير من الواقع شيئا ما يجب عليه ق ض ا ء ه ا ولو بلغ فيها أ ت م ه ا و أ ج ز ا ت ه على الصحيح أ و بعدها بلغ ا ل س ا ع ة و ا ح د ة كان صلي صلى الظهر مع ج م ا ع ة ا ل س ا ع ة ا ث ن ا ش و ا ل س ا ع ة ا ل و ا ح د غ بلغ في الوقت هل يجب عليه إ ع ا د ة الصلاه قال ما يجب عليه إ ع ا د ت ه ا ما دام قد أ د ا ه ا وهي ص ح ي ح ة ما يجب عليه إ ع ا د ت ه ا أ و بعدها فلا إ ع ا د ة على الصحيح ايش إعادةعلى ا ل ص ح إ ي يعني على الصحيح نحن ا نكمل موضوع ا ل ي و م أ ق و ى الأظهر أ و المشهور اليوم أقوى الأظهر أو المشهور, المشهور. أي مشهور أظهر أقوى أو أقوى أي ل أ ن م ق المشهور ب ا ل ساقط اله ضعيف جدا ما يستطيع أ ن ينهض ولذلك المشهور متمتع بكل قوته و أ م ا ا ل أ ظ ه ر خ ص م ه قوي ولذلك يكون أ م ا م ه أ ض ع ف من المشهور أ م ا م خصمه وكلاهما مقابل ضعيف م ق الان ب ل ومقابل المشهور ل أ ظ ه ر ضعيف ضعيف ا آ قال ا ل أ ص ح والصحيح إيش م راد ب ا ل أ ص ح والصحيح قال إ ذ ا قلت الصحيح أ و ا ل أ ص ح فمعنى ذلك أ ن الخلاف ا ل آ ن ليس في أ ق و ا ل ا ل إ م ا م الشافعي و إ ن م ا الخلاف في أ ق و اقوال ل الأطحاب الآن الخلاف ليس في ليس ا ل إ م ا م ما الشافع ن ص على على كل مسألة نص على أصول نص ا ل ل م ت ا ئ في ك ب حدثت أمور كثيرة أمور تحتاج إ فت... ل ى أ ق و ا ل تحتاج إ ل ى أ ح ك ا م قالها ا ل أ ص ح ا ب بناء على قواعد الشافعي ت ن ب ط و ه ا من أ ص و ل ه ولذلك ت ن س ف ل المذهب الشافعي ل أ ن ه ا بنيت على أ ص و ل ه وعلى قواعده ولكنها من أ ق و ا ل ا ل أ ص ح ا ب كما أ ن الشافعي ة قد يكون و ا لو في ا ل م س أ ل ة قولان كذلك ا ل أ ص ح ا ب يختلفون فيما بينهم في ا ل م س أ ل ة بعضهم يذهب الى ر أ ي ويذهب ب ع ض ه م الآخر الى ر أ ي آ خ ر و ا ل ج جالب ا هذا العصر هذا العصر الماضي ل في فقط في الماضي ما كان ه ذ الجاهل كان ا عال عالما ل ي و م العلماء ج ه ل ه الا ما رحم ربه عصر عصر ب معناه يصم ويعمي الكريم عينيه أن أذنيه هذا لا يا أخي الكريم كلهم يجتهدون لكن م ا ب يقولون نحن اسس الثقب ا ل إ س ل ا م ي ما ب ي ق ونحن ل و وضعنا القواعد ما ب ي ق ونحن ل و دواء ن نغضبكم ي ق و نحن مدينون بالفضل لاولئك العظماء الذين وضعوا أ س س هذا الدين ووضعوا قواعده ووضعوا أ ص و ل ه فيسرعون على اصول اولئك الائمه يختلفون و ي ر ج ح و ن خلاف أ ق و ا ل ا ل إ م ا م في بعض الحالات كما ذكرنا في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة و أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة جدا يختلفون فيما بينهم على قولين و ث ل ا ث ة أ ق و ا ل و خ م س ة أ ق و ا ل و قد تصل الاقوال تبدل إ ل ى ع ش ر ة أ ق و ا ل كل منهم حتى ما يؤديه إ ل ي ه اجتهاده ف إ ذ ا كان الخلاف بين ا ل أ ص ح ا ب ومن المراد الاصحاب أ ص ح ا ب ا ل و ج و ب م ت ق د م و ا أ ص ح ا ب ن ا الذين يعني ب ع د ا ل ط ب ق ة التي سمعت من ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى أ ولم ا ط ب ق ة التي س ع تنقل م ه ولم ت ن كلامه في ا ل م س أ ل ة و إ ن م ا اجتهدت فيما جد من الحوادث هؤلاء يقال لهم اصحاب ا ل و ج و ب المتقدمون من أ ص ح ا ب ن ا في القرن الثاني الثالث والرابع من ا ل ه ج ر ة مجتهدون مذهب م ث ل ا بن أ ب ي ه ر ي ر ة و اذا ل أ ن اختلفوا في ا ل م س أ ل ه ولم يكن للشافعي فيها قول و إ ن م ا هي اجتهاداتهم بناء على قواعد الامام إ م م الإمام الشافعي إذا كان الخلاف بين أصحاب يقول الإمام النووي الصحيح أو الأفح إشارة الخلاف الآن ا يقول إلى ليس قولي ل بين في إ أن أو الشافعي و إ ن م ا هو في بين الاصحاب ف إ ذ ا اشتد الخلاف قال ا ل أ ص ح إ ش ا ر الى أ ن الخلاف قوي في المساله و إ ذ ا ضعف الخلاف قال الصحيح و إ ذ ا قال الصحيح أ و ا ل أ ص ح فمعنى ذلك أ ن مقابلهما ضعيف لا ي ف ت به ولذلك قال ولو بلغ فيها أ ت م ه ا على الصحيح على الصحيح. معنى الصحيح ذلك ل ا أن ق ولو الثاني ضعيفا جدا ه و أقوال من أ ا ل ص حاضت ب بعدها أو ولو إعادة على الصحيح. فلا إعادة على فلا الصحيح فلا الصحيح ا ح أ و جن أ و ل الوقت هذه ا ل ص و ر ة التي ذكرناها في أول ا ل م س ا ض ت أو أ و جنة ل الوقت في أول الوقت أول في متى تجب عليه الصلاه ا ومتى تجب عليه قال ان ادرك قدر الفرض ليس وقت مقدار التكبيره, ليس مقدار التكبيرة وإذا أدرك مقدار الفرض في هذه الحالة تكون قد في قبل ذلك غير متمكن من الفعل فلا يعتبر فاذا الفريضة غير يعتبر هذه ذمته الظهر ذلك اذن الحالة اتقرت نطالب ادرك الساعة قبل الساعة تكون متمكن من نص قد قدر 12 12 يجب ع لانه ي ه ق ض ء هذه الصلاة ل أ مر عليه وقت كان ب إ م ك ا ن ه أ ن يوقع عباده وما أ و ق ع ه لكن لو ادرك بعد عشر ثواني من ا ل أ ذ ا ن ما تجب ع ل يجب ه ما ي عليه القضاء ل أ ن ه ما استقرت العباده في ذمته ل أ ن ه ل م يمر عليه وقت يتمكن فيه من أ د ا ء هذه العباده ة وإلا ل بأن مر ع ي وقت أقل من الوقت الذي يبتسع ل أ د ا ء العباده فلا يجب عليه, عليه قضاؤه ما عرف كم مره عليه من ا ل ز م ن ما كان عرف انه في اذان ولا ما فيه اذان. اصل في اذان الاصل في هذه ا ل م س أ ل ه هو ما عرف ان ه دخل الوقت ما عرف أ ن الوقت قد دخل يعني هو في ا ل ط ح ا بعد ذلك ما عرف هل الوقت دخل او ما دخل الاصل فيه عدم, في عدم التكليف ل أ ن ه ما يصير مكلف إ ل ا بدليل أ و بشيء يعارض هذا ا ل أ ص ل اليقيني ا ل أ ص ل براءه ا ل ذ م ة والاصل أ ن ه لم يكلف وما يقال له إ ن ا ل ع ب ا د ة استقرت في ذمته إ ل ا إ ذ ا كان قد علم بهذا ف إ ذ ا لم يعلم لاصل براءه ا ل ذ م ة لكن لو اراد أ ن يحتاط ويقضي لكان أ ف ض ل إ ذ ا كان مترددا هل أ د ر ك ن ي الوقت أ م لم يدركني وهل مر علي زمن كنت أ ت م ك ن فيه من أ د ا ء ا ل ع ب ا د ة أ م لم يمر علي كهذا الزمن في ه ذ ه ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى له أ ن يستبرئ لدينه و أ ن يقضي هذه الصلاه و إ ذ ا لم يفعل فلا يكون آ ث م ا ل أ ن ا ل أ ص ل برايه الامه ن وصلى ح م د على ل آ وصحبه وسلم